من اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لرج واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولا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 فَجَعَلَ بَيْنَهُم مَّوْعِدًا أَيُّهُ مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قُلِ اللَّهُ الَّذِي لَا إله إلا هُوَ